أشهد أن لا إله إلا Ashhadu an well... أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا الرسول الله, الله. حي, حي على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على حيّا بالفلاخ الله هو القدر لا إله إلا الله